وَمَنْ جَدَ فَإِن مَا جَاهدُ لَِنفسْسِ إِ اللَّهنَونِي الننِ العالممِين وََّذ نَ مَنُوا وَامِ الصَّانِحاتِلَُكَِّر عَنُم سَاتِم وَلَ نَجزَّهُم َحسَنَ الذي كَانوا يَعْعمللُون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 نودخلَ النَّم في الصالخين وَمنِن النَّاسمَ يقول آمَ بِله فَذاَا أُذ في الله جلَ فثنَة النَّاسكَ ذابِله وَلَ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا خَطَايَاهُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُ النَّاسُ أثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ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 119. وتخلقون إفكا 110. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا 111. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 112. وإن تكذبوا فقد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 109. إن الله على كل شيء قدير 110. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء پیرک وقال إنما اتخذت